وَمَا كُنْتَ تَثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَسْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّكَ كُنْتَ مُوسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ الرَّحْمَةَ مِنْ الرَّبِّ ولكن رحمه من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فيقولوا ربنا لولا اوسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين فلم ما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا و وإِنَّا بِكُلِّ كافرٍ لَّكافِرون قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَدْنَىٰ مِن هَٰذَا أَنزِلْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَبَشِّرُونَ يت... تَتَّبِعُونَ أَهْواءَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ